وَرَنقُ الذيينَ أَ تَ عَلَْهم وَرِ المَغْبُ بِعَلَهِم وَلََ كثيرا من الاحبال ورهبان لا يكونون اموالا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم يوم يحبى عليها في نار جهنم فتكوى بها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 في كتاب الله يوم خلق السماوات ولا منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن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 به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمنه عملا يوطئون عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله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 أمرت بالحياه الدنيا من الاخره امرت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تن عذابا نليما ويستمدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الله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 إلا تنصروا فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه تحزنن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفنى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حَقِيم إِنْ فِي رِخَفَافٍ وَثْقَانًا وَجِيدُ بِالْمُؤْمِنُونَ وَأَنفُسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ ذلك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 سُمّ والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عن كلمه انت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم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 فراط الذين أنعمت عليهم غير المذكوب عليهم ولا الضال لَو وَرَدَ خُرُوجًا أَعْدُ لَهُمْ رَدٌّ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَلًا ولأوضعوا خلالكم يبهونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتوى الفتنة من قبل وقلبوا لك حتى جاء فَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ قَاهِرُ الرَّاجِمُونَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا تَفْتِنِ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَنقَطُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُ اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَاِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ فَقَدْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ يَقُولُوا قَدْ فَقَدْنَا أَمْرَنَا مِن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 وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ مُرِيصٍ يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ لَكُمْ مُتَرَبِّصًا قُل لَئِنْ أَفْقَتْ طَرْفَ نُكْرَهَا تَنقَبِلُ مِنكُم إِنَّكُنَّ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُم أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا, بالله إلا أنهم كفروا بالله بِرَسُولٍ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ سَالُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلا تعجبك أموالهم ولا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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون من جعلوا مغارات نوم الدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولون هم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن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 والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريطه الله والله عليم حكيم الله الله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 لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ نَّدِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن سونه فان لهنا رجهنا فان لهنا رجهنا مخالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبؤ ما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليكونن إنما كنا نخوض ونلعب قُلْ إِنَّ اللَّهَ وَآيَاتِهِ وَرَسُولَهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن يُعْتَدُوا طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ آمِن أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُورٍ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 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ويقيم الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله أولئك سيرحمه الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ولقوان من الله أكثر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغنظ عليهم وماواهم جهنم وبيس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا لَقَطُوا إِلَّا أَنَوْنَاهُ مُنَّ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ صِلِّهِ فَإِنْ يَتُوكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 هَا ضَول هَا إَِا تَلَ مِنْ فَبْلِهِ لََ الصَزْدَقَن لَنَ الصَزْدَقَن وََّ وَلَنَكَُ مِنَ الصَّالحِي فَلَنَ مَا آتَهُم مِنْ فَوْْلِهِ فَخِنُوا بِهِ وَتَوَلََّهُم عَلِقُونَ فَأَعْقَدَهُمْ عِقْدًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ لَ يععلم أَ النَّ الله يَعلَم صِرُهُ وَنَجهُم وَأَن اللهَّ عَغُي أَلَم يعلَ أَن النَّ الله يَعلَمُ صِرهُم وَنَجابُ وَأَن النَّ الله علاه الذين يلزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب لليل اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجعا ما أشدت حرا لو كانوا يفقهون قل نار كانوا يفقهون فَٱلَّذِي يَضْحَكُ قَلِيلًا وَٱلَّذِي يَبْكَى كَثِيرًا جَزَآءُهُ بِمَا كَانَ يَكْسِبُ فَأَرْجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَأْذَنُوكَ فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين وَلَا تُصَلّ علىلَى حَدِ مِنهُم تَأَبَدَ وَلَا تَقُ علىلَى فَبَِك إِ وَم تَفَع بالِله وَرسُولِهِ وَما تُ وَوم فَاسِفُ Allah Allah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 وَيْلٌ لِّلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة لنا منوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطب على قلوبهم فهم لا يفقهون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 تجري من تحتها للنار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نديم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحون الله ورسوله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 تولوا واعينهم تنفيض من الدمع حزنا تولوا واعينهم تنفيض من الدمع حزنا لا يجد ما يفقر الله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 بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من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 بل تؤثرون الحياه الدنيا ولا اخره خير وابقا ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله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 لكم دينكم واليدين الله الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفو أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وَمِن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس